لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين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 فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر إني خالق البشر من صلصال من حمائم سنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال خلقتهم من صلصال من حميم مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم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 عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم نجمعين لها سبعة وأبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا عَلَى على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ما هم منها بمخرجن نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب ونبئهم عن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 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن لنا القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا قالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لَمُ لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 ولا يلتفت منكم أحدٌ حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء ما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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَاجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْبِيلِ الْمُطِينِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِّالْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ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 المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين